الاسلام تلك ايات الكتاب المبين إِنَّا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عشر كوكبا يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عشر كوكبا وَالشَّمْسَ, والقمر والشمس والقمر رَأَيْتُهُمْ لِي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجسبيك ربك, وكذلك يجسبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم عليك وعلى آل يعقوب ويتم عليك وعلى آل كما أتمها كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، وكذلك جثبيك ربك، وكذلك جثبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما, كما أتمها على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ ربك عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ربك عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ربك عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبه إن أبانا لفي ضلال مبين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 وَإِنَّ لَهُ لحافظون قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أن تذهبوا به بِي قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أن وَأَخَافُ أَيَّ يَأْكُلَهُ الْذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الْذِّئْبُ وَنَحْنُ أُصْبَتٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَرْمَعُ أَيَّ يَدْعَلُ وَأَدْمَعُ فِي غِيَابِ الْجُبْ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 قال بل سو لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون والله وجاءت سياره فارسلوا واردهم فارسلوا واردهم فادلا هذا الوغ وقال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مسواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شدنه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجناه عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطان أيديه فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديه وقلنا الله ما هذا بشرا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 قالت فذلك من الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل, ولئن لم يفعل ما امره ليسجدا لا يسجنا من الصاغرين قال ربي استروا وحبوا الي مما الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وَإِلَّا وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني اراني أعصر خمرا وقال الآخر إني اراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إِلَّا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإشحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا، وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وعلى الناس، الناس لا يشكرون يا صاحبي استرني ارباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتموها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 إن الحكم إلا لله أمر الا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أم احدكما فيسقي ربه خمرا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 فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم انا أنبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع بقرات سمان عجاف ياكلهن سبع عجاف وسرعي سنبلات خضر واخر بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون, لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال أرجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فاسألهما بالنسوة بال التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن النعيم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل نحاش لله قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق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 إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 وكذلك مكن نار يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين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 فَاصْرُفْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِرِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لكم, لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنعوض عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 وَنَزَّادُكَ أَيُّ لَبِيعِرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنَ اللَّهِ حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لتأتنني به, لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّ آتَوْهُ مَوْصِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ أَكِيلٌ وَقَالَ يَا أَبْنِيَ لَا تَدُخُلُ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّنِقَ وَمَا أُغْنِي أَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حادة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه إلا حادة في نفس عقوب قضاها, قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئش فلا تبتئش بما كانوا يعملون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نبزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اقر عليكم, عليكم موثقا قد عليكم من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَشَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا عَشَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا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 ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا إنه لا من روح الله القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا سَنَاهُ أَهْلَنَا الْضُرُّ وَرِئْنَاهُ فأغفلنا الكي لا تصدق علينا إن الله, يجزي إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بِبضاعةٍ مزجاه فاوفي الْكَيْلَ الكيل اتصدق علينا ان الله ارز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه, بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ أَفْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه ابي فَالْقُوهُ وَلَا وَجْهَ أَبِي يَأْتِي فَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَبِيدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتَ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير, البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ آبَاؤُهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ آبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ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 فَقَدْ أَحْسَنَ بِي إذ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَجَّى الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ أَن نَجَّى الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ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 وَكَيِّمٍ مِّن آيَتِهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ لَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَارِشَةٌ مِن عَذَابِ اللَّهِ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 أفلا تعقلون حتى إذا استأشر الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق, ال... ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله